قَيْرِ الْمَخْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطالين. آمين رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِلُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مُنْ شيء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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر سيوم يوم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 لَقَسَمْتُمْ مِنْ قبل مَا لَكُمْ من زَوَالٌ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إن الله عزيز ثنتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ومنذروا به ولي ينزرو به وليعلمو أنما هو إله واحد وليعلمو أنما هو إله واحد